الحديث الثالث عن أبي عبد الرحمن عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنهما قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول بني الإسلام على خمس شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وحج البيت وصوم رمضان رواه البخاري ومسلم الحديث الثالث حديث كصبيحية من حديث الاربعين حديث, حديث الاربعين ككمية مروي يوحى الأولى عن أبي عبد الرحمن عبد الله بن عمر بن الخطاب أبي عبد الرحمن صحابي الطيبي سأللي لهذه عبد الله ابن عمر بن الخطاب رضي الله عنهما الى اسد يا بيس فرادك نوده قال الله بن عمر بن الخطاب سمعت رسول الله رسول كلي مقلي صلى الله عليه وسلم يقول حال اولي هي الإسلام الاسلام اسلامك على خمس شنتير كركودا لو ديس شهادتي قريتان ايا لو ديس الله اله مثله حق إنه سنحق هين إن لقره إلا الله الله ماهني وأن محمد النبي محمد عبده الله أدوم كسينه يهين لقره ورسوله الله رسول كسينه يهين لقره وإقام صلاة صلاة إلا أعوذة وإيتاء الزكاة زكادة إلا أبضحيه وحج البيت بيت كإله إلا حجيه وصوم رمضان رمضان كان الصوم صومه البخاري والمسلم عديث كان بخاري إيا مسلم أيا إسكوا فقينوا اللبادوا با وليين الحديث الثالث عن أبي عبد الرحمن أبي عبد الرحمن وكويذ عبد الله بن عمر بن خضاب كويو وحل رضى ومعاك عيالك اللعب بالله أبي أم إيه أخ أخ أخ وأخ أخ أخ أخ أخ أخ أخ أسماظ اللعب بالله إ فلان أم فلان أمن رد الله أن أبي عبد الرحمن عبد الله بن عمر بن خضاب رضي الله عنهما قال أبحر سمعت رسول الله رسولك إلهي أيان ما قلي الصلاة عليه وصلاة مركا رضي الله عنهما إلو ماذا استلاحه إذا وحيهين سحابي جاه هل هذا استحابي لصوشي ياكو السحابي جاهز هل عبد الله بن عمر وقالي عبيس الأبيس هو عمر المخضابي وما ليس صحابي هو رائد صحابي جورييه مرضو عبيس مسلم ياهي وحيهون استلاحه إلو ماذا يهين رضي الله عنهما هل سحابي لصوشي ياكي لكن عبيس مسلم أنا ومارك واسي عبيس حدنا أبهيس مسلم حين يصيره إن بدأنا الصحابة كميدة دي وقت جايره أبهوتكو بنتان رضي الله عنه أي رهدان أول مض هذا لكن اللي بس سحابة لصاشا يا ابوه رضي الله عنه مع الله مركا دي الصحابة ببقى لصاشا يا ابوه وصدح سحابيه بحديث إسلاوري دي الله عنهم مع الله مركا مركا ضروع ده عصنة إلغو صعوده ومهيم أيضا إلا أقاده حديث كانوا حديث مهم أه صعاب وين waana hadith bukhari iyo muslim iyo gair kood bay wariyeen ugu cadaynna fiirarka islaamka taasna wamid iyo an ku soo ogaanay hadithkii hore laakiin waxa loo soo celiyay hadithka rambo ku soo ogaanay arkanul islaam hadithka Oh, Muhammad ba'aileva. Tallavab hadithlore arkan inaito tiretai kana abili. Tiri. Oh, as, as, ka islam nimada tabuabakud li Islam nimega haileb haushar. Islam nimega. Läksin kanguhooshegi. Ahaska, et kõik li samta inaito. Ahaska, et kõik li samta inaito. Ahaska, et kõik li samta inaito. Ahaska, et kõik li samta inaito. Ahaska, et kõik sida tiirar loogu dhiso ayaa islaamki lagu shabahay oo tiirar macno weyn iyo shan taan sida guriga marka la dhisaayo tiirarkiis xisiga ay tiirar xisiga loojeda u yihiin kuwaan waa tiirar macno weyn sida guriga haddii tiirarku ay dumaan gurigu u dumayo haddii tiirarkan la waayeen بون الإسلام إسلام ص اللهسلاماء تولسلك الله مق ص الله عليهسلام ي بون الإسلام إسلام قولا ب على خsin شكررك ال الج الس شه الكritaان ال الس ال إها م الله ال مع. لا معبود بحق الا الله اي لا اله لا معبود بحق الا الله ولا ناسخ رابا توثيق ولا احرابا لو لو اسكم لو لو اسكم وحكل او لو غرابا قال ده كسبه لكن لما لا, لا اله لا معبود مثل معبود اله ومعبود اله ومعبود لغه عربيه من لا يعبد خبر كان محذوف صومانا حق حق ما الا الله الله ما حقنا للسوق الدر أمسا متعلق كنت تعلق أياه لسوء قدري متعلق كنت تعلق أياه لسوء قدري وحالة ليه هي لا إله إلا معبودة مثل عابده بحق حق ممن لغو عابده موجود معه وحق لغو عابده كون كمترو إلا الله الله مهان وإن الله إن تكره لعابده الله كصوهر طيب باطلا لغو عابده لازم وإن نفيه إي هذا نفيه إي إثبات الهيد توجيد نفي وديد الإبادة اللي هو ديدا اتأم الله هاي قول لي الله بطمان وحالك صورة إبادة العبد والبعض إثباتنا وإن الله وصحوا إبادة اللي لا بدأ سواء صدا سينيسلف كل فسير كرين ابن كريرو الضبار وكؤل إليا أي آية أي قصة أرى تكريمة التوزيد وهو مع إن معناس إنو حده وحاكمل آيات سورة الغافر اللي خدا إيا الشنات مركع وفصير إليه و... قوله سبحانه وتعالى هو الحي لا إله إلا هو فتعوه مخلصين له الدين لا إله إلا هو لا إله غيره لا إله إلا الله وإسمعه لا إله إلا هو مركو فصير آيه يقول أنه وخوليه يهي لا نعبد بحق مدل آبده حقه آبده مكروه وتجوز إرادة إرادة دي سأي بنامتها وتسلق الألوهة وإرادة الصوبة له أصلاق مكروه إلا الله ألمان fasu rufasira ila ba usubatan majru alama tan sina fu fasira marka wasiraas maxaysku looga dhigay wax weyn hal rugni shaadateenka wasoo sheegnay waxa looga dhigay hal rugni idaada wax aan siddeed dollara sharti u baahan ba faraad tukeyo bad suumeyo dar xajeedo da jehedeedo dad dikreedo dad quraana إخلاص معنى هذا هو إناد الذي يترتي في عملك أصوله متابعة هو إناد صدي الله يترتي في عملك أصوله أما أبي الله أصوله صلى الله عليه وسلم إخلاص مكوحة حم بارسن كلمات دهورة لا إله إلا الله وإخلاص يحن بارسنة أما ما حنعذك له إلى هذا المدى المجد إخلاص مكوحة تسورته شركي شرك. تسورته غيابي كميد مكوحة إبادة هذا إخلاص يحيطه شركي يهلي الله أقبله. الله الله بدأ. بدأ صلى الله وسلم و اقبل اي بعدا الله لو كريم يري الشرك يا يري او توحيد الشرك محمد رسول الله انا محمد لو ضرتيرو رائب او الله و ليم الغرقى عمل فضون متابعه يا ما كسرجه بدعه بدعه كسرجه فدارا سيري النبي غو سمي صلاه على النبي في بدعه غو سمي هذا يجب أنه لما أقبله ومردوده ونعي ما دون تحديث عائشة من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو الرجل مركة وحوية وحالة عمل كاقو لما شاء ينكبت بهذه وامحي وشرك يفدع لما شاء ينكبت بهذا إخلاص يمتبع تسرته بالعالية الثانية وكذي تري وحوية كلمة ثانية يسأل عنهما الأولون والآخرون لماذا الكريمه امضيه ورأيه وملاحظه بمقص ان لوي ديني المتشفت إلهي مرك الله هورتاوه قف والبوينه وماذا ستكون تلقى وامحي لماذا كنتم تعبدونا بحد عابدي كفتين ما قال الكالي جيساد عابدي كفتين ساعد كلا بحيود ديني كفتين وإخلاص كلمات الله بعد ما وماذا أجبتم المرسلين فصورش الدين تيلينا دين محاكة أكبر فيه. ما يجي يتراعبين مساء البريق نبتد حتي دينك الله تمارب لبدا أس قف والبولويدين وإنه أقلب أس قف والبولويدين وإنه أقلب أس قف والدياسة إذا أداد هذا إله يأغلص صيدا وإنه أداد هذا إلاك أبدا إذا أمطتها الدريقين يحمل صلى الله عليه وسلم لبدا أس قف والدياسة قفك عبدو رغني غاز كفتك المسلمين تتماعي فيه إنه كافر يهي كرغني غاز كوبات أو آه شهادة لا إله إلا الله وأنا محمد رسول الله. دو شهادتين كيبال لقوه أيه شائرها waxay قادان ما دام المرجئه كمدهن و ولي بقول لا ترجى و يا مرجئه كلا درت يا و لابي 15 فرقه مرجئه لفت الكل ايغوا كو اوغو فايغ جهميه و هي قادان لا اله الا الله و رسول الله دين لكن قلبه او كفر ما يو فهو مؤمن بالله كافر العنب انا اتينا غلام اذنك كلا استعمله و هي يريد ان قلبي انو ما دالعه كره قلبي و يتن مركه الدويله احكامتي الاسلاميه ماكو دويرهينو قالن ما ولا دقمينا لكن اله مكو هرتك مومن في هالدواله لا الله ما ادينه ووريج صلاه تبدا يصيري واحد كده مركه هو ارجاع محض يوم الارجاع هو كنت اه كيفك تريد كما هو شرحا كل الينا اني مذهبك الصحيحه هي اصاعرياتي وايل وركاء أهل السنة والجماعة دممان وحي قابان أيها اللبكة شعرده قال لمن أولادكم ميناء إليه أيها عند الله إليه لكن لا عند الله ولا اند... في الدنيا مثل ما أنفعه قفعا لا إله إلا ودهي موليبا و... من أعربوا أيضا كأنك أدلين أي وديكرة أعرب كمالا وديكرة كيبيركم بيشيركم الله أو كيبير دوسك كتير حوزي فلوضو سورة قفعا كيبير كتير نهي نكار نهي نكار فلقفكا سي الله سور اه اريد اسلم لا اله الا الله محمد رسول الله كبرك وكبيره اومديتني من اعرف لا وا دين كان كما لاين من اعرب لا يتعرب لما وقتها الوعد ما بدين كرب كلمه قلبك كالرمين خلاص اه الا على كل حال شالتين كقفك كتغا واكافر بالاجماع المسلمين وان محمد انا محمد رس. رسول اربه اله اضنك انه لو ديسه يا رسول رسولك شنو ياهي ويقام Salah on oogib, märkak La ilahe illa mõt rasululahin awa in laeggartu Wihallu olet jädo and sidaas oo ah Tewuheed in aitahe Tewuheed o oh, la ilahe illa mõt rasululahin Wihallu olet jäda al-imanu billahe rasulih Allahi rasul illa kuneeyu uh, Korana usaha Wa iqamissalaa on oogib, märkab isa Salah, salah on on اهل السنه والجماعه اركان خمسه صلاه صوم وكره حج وكفر صلاه وكره صوم وكره حج وكفر تاس وشوق الى سيد قف قد عبد اي شيء يعتني به ونكاتو تو زي ثلاثه اجماع في لا اله الا الله الله لكن أفر تانكلي قف كي لي ماذا دواصل الله رغي الإسلام كامل لي لكن قف كي واجب نماذي أغل سلاة واجب واجب كطاي سانك واجب سكيدي واجب حج واجب لكن لا إمام لا إمام قف كيس أهل السنة والجماعة وحو يمو قار كميدو وحي قبان أهل السنة والجماعة قف كاكتاقا متكا مت أفر تودا بالله قديم هادو رابو واجبني مادا هامني سناني هادو من واجبني مادا هامني سناني وحاكمي ده سعيد بن الجبايف نافع حاكم ورواية امام محمد الحمد اياه كمي ده وقاولك امام حبيب امالكي ده كمي ده دا. امام بادانو سلف قاسده اسكورتاق افرطا مدو كتاق وقالوه اصغو حتى او قلو واجبني لكن حاجة ابد الله هامارك الله فيريو سلاة ده سلاة دا. وعن الله قول أهل السنوه وقرام قول وقول كاف قولك لبعض وحاوهيان أفرت أفرت مد كمد أقف كتاك شايتين كان اللي يماذا ملكم مد كتاك ينواش النمدي سيو أقلي لكن ويسي يبلغت ويس أبينو الله عاسي وقف مسلن أه مومن أناقص أم الإيمان وقف فاسق اللي هذا أمل راب ناقص الإيمان أمل رأى مؤمن بإيمانه faasiqun bikabirati wa ana sida jumhur baban oo wax weyn sharaf ya mid ku ka tagabo ah mid ah wax صلاة ده قفك كتك إنو كافر يا حرق ببا حاجة الدلة هان الدلة ها سواء كميدا حديثك صحي المسلم كاكسوغان من حديث جادر او نبي محمد اوي ري صلى الله عليه وسلم بين الرجلي وبين الكفر والشرك تركوا صلاة قفك إياك قال لمؤيا الشرك وحاقول لي حياة صلاة إنو خلاص هدو كتك وقال حديثك سوى عدي او وعدي صحابتنا هل قف او يري قفك صلاة كتك ومسن لك مصر المقليل لكن أحد يقول لك, لك صحابتنا كميدا قفك صلاة كتك كافروني وعمر كميد وفليف كميد وقيفوت كميد سيدا سرطة عبدالله بن شقيق العقيري التابعي الجليد وغيري كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يرون من الأعمار شيئا تركوا قف غير صلاة صاحبي رسولك حي وتابعك عبد الله بن شقيق صحابه الرسول كان ما شوه اعتقادك مد حتى لا تغو لو غاروده اي قالمه اي تكتري دي اسمه ايسن يكون الا صلاه ما هن صلاهك تگتيده لكن اعتقادك لك قدو قد تظو وجب ميدن او قالمه دي في سوكار خاطر امام ترمي دي سنن سكو غري وانا صحيح صحابه marka salaad waxa raajec ah qof ka qabtaan waati mid beerasago ogol haduu marba og yahay salaada kama hadlayno dad sagayaga dadba u soo gaaray tolgii tabis dad waxaa jira an waligood wax kare ma qab waxa quljan ka in la gaari doono ardooyay waxa ka soo gaarinaya awooyalkood ay qoolay laa ilaaha illallah muhammad rasuulullah intii iskali salaad lama ma yaqaanin dadku wax ma baa ايش تشوفو كوكوم في ان تو كاين واه وين وا كفرو سيترتي الرسلك قرا اجتماع وكو سنقلي اني ساسل في قاديم سيترتي دار الصحابه خلقو الغم سنقلي كرو او اه فاركو سلاف قالما حال نيت الغم سنقلي كرو لكن سلفي كدبي ها الى كويتش مشهوروا اختلاف لكن صحابه الغم سنقلي كرو الا ارؤها كافر ما نخص فلا دكتي marka salaad qowlkeeda rajca waqaf ahu sunna badanana qaba inu san kaafir ahaay in qofkee tagay ayu soo waajmado go laakin dalilahan si la sagaj way taa zakaati zakaati sideeda way taa zakaati zakaati siintee daa ugu dhiso si ka in la bixiyo ah islaamnimada lagu dhiso si ka qofku waa inu bihiyo waliba siyo badta xaq u leed haduu yiraa waa bihiina laakin u asagu meel isaga bana hagaag hadda ku gudubtay waxaa la rabaa dadkii alla sheegay inama sadaqatu lil fuqaraa wal masakin wal aamilin aleha ila aakhir al ayat siddaas in fi oo ila sura tauba ku sheegina faraha ka saaf qof kale baasiro kama been wal gudule sidaas iyo shekada qofkii wechi قالوا سماوا شكم خلاف كل شيء قالوا خليل واكافر قالوا خيلين كافر ما اهن اي وافاسف او واحد المؤمنون بايمان فاشخ بكبيره قولك الراجح حق الدليل كانوا انو سن كافر دليل انا توصل دليلك دليل الكوبات وحديثك بهذ المحكم اي امام احمد يبيركي سباي وريين باث المحكم حديثك سواكو جرى وان ما اناها فَإِنَّا آخِذُوهَا وَالنِصْفَ مَالِهِ وَحَوَ يَنْبُلُغُ مَرَبْ كَنَا كُوِيهَا الْحَدِيثِ ما بيقى صلى الله عليه وسلم ويقول طوفكي سكيدة ديدة وكا قاضينة حوضر وكا قاضينة ما بيقى صلى الله عليه وسلم تكاله برنام بركا قاضينة أو تعزيره شاقه الله سلام متيمية ويقول يرى هدى لم يحكم بكفه ما بيقو قال لي مركم وحكمه لنكي ديدة لكن هل الذي ريو دينه هل دي لا دغالم باب غوني اوغو خيل مقاتله يقتل يا لم باب قوبك ديده لا لا دغالم لا لكن هل الذي مركا نبيك مرده وقال هل يدلعنا مرده وقال وكا قاضينا مالكي سبرنا وكا قاضينا حديث كاسم حديث حسن حاكم الصحيحي حافظ ذهب وقفوها الفقير شخص ناس يدين البان حسن ويو وحالا من الحديثة بخاريا المسلم من حديث أبي هريرة نبيك صلى الله عليه وسلم عمر بن الخطاب أيض ديراي انت واروري مركا نبيك منع ابن الجميل وحالد بن وليه wa, Kaan, ka, -e, na, wa abiga, abarka, abbas ammu rasulillahi sallallahu alayhi wasallam sallallahu sakal sadhna so dideh sadh a so dideh ah sadh ad dideh as ibn jamil kan lamad wa khalif abbas ibn ibn لا يمكن فلو سكتت ديدان ما جرت الا فقيرها علقني كدي مركا اسن نعاد على كفرنا اه واحد حديث يا حديث يقول يا رسول الله التيمي لم يأمر بكفره وحرب لم يحكم بكفره ي ولم يأمر بقتل قاصو مركا نقول قالوا وين مردهم maal ki si hubki siiba fiis bilahi u waqf ya chaad mud mal waqfan al gamadkiisako maal ba maree isaga rahim maal ki siudan ayu waqfayda o jensi si bilahi u waqf markay din ka bulmayda maxaa soo haray abbas fa hiya alayya wa mithlha oo kama qala sallallahu alayhi وعلموا حيث أن الله رسلوا كهور مريئ فأقنا وحديثك يودى رسلان فقاهاته إنسى كده وقت يوديون لقالنا سيهور مريئا حديثك يودى رسلون أنا كهريء وغاقابي يودى رسلين مركا حديثك كلايطور ووسع الدام بغيها يبقى وأسنو حديثك سهيل ابن عبي صاريخ عنا بي هريرة صحيح نصيبك كو سوبي ماميك صلى الله عليه وسلم حديثك صلحه وغاها طلاي wabke sekeede aan bihin quubada ila kulmi doona barri qiyaamo naaga wuxuu reer sallallahu alayhi wa sallam salaas lo ballaariyo sekeede digid ay uuciye ya daman ka ya dara ka lugubbe ah tabun kala digo aya haweenuhu sekeede ka bixin diida ku tumana geeliya ku tumana inta ah maaguu badnaaynta yimaad in ay ka bidu Mark sidaas loo adeero fadil axtina waxa laga dhigay Balaram balaaran oo naar markaa celwade ciine bir laac laga diib mm -hmm. dil ku jiray markii kortonka kun oo sanqamaato waxa way fayara sabilehu imma ilal jannaa imma ilal naar hadana markeet ka dig wali markan loo dhiga musnaana ana hadii dambi si dhamaare u qubadina jannaa haday wali si ولسي عداد مركب يشأي أهل السنوء كدريشاني ينوعي طهي إما إلى الجنة وإما إلى الناح يالي إلى هذا وقف مسلطة واصل الإسلام النا... لماذا السقنة قال أسلقه وهو نارة واجتي هل كاسن حديث كاسوه لقد دريشاني مركب سدح لحديث وهو قصيد درطاء فهم كي صحابته وقف عبد الله المشقيق ونجد آخرينين وهو ينكان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يرون شيئا من الأعمال تركه كفر غير الصلاة ادلالا سرطان وعبدها وحي تصيدها الصلاة كوهانا حين هدوه واجب نماله طفك وقالي ايه ارسكو قالوه لكن هده الهين ما عدابكم تنكون وصنقف لعدابي وحوهيان وحق وخدوط ما هم نعوذ بالله منه وإيه تاي زكاي زكادة بخنته ده اللي قل يصير وحج البيت حد اللفذي قان حديثك النوغو قران وحوهيان حجك يصون حجك هررية لكن عبد الله ابن عمر وو انكرأسكو markum maglaynina hajka hormarina iyo sonka hajka uu in karo wixii nafiga sidana uga magla sonka allah hormari saasli marka waa wehmi sidaa waxa weeyaan ibn taqiih il sharhi sa kulayahay oo baaduhu waa haq qadaka hari wa hajil bayti bayta ilaha أ أريد أن أضبط قسطنطين مغاروين كجوكو وريغا إحد أوذان حجين جزية دوشا كسارا ما هم بالمسلمين مسلمين ما ها مسلمين ما حل طيب رمانا يوغو يهودا حدينتين طيب رمانا يوغو كريستانا حدينتين قف حدشي أوولون marka ahlusunnahdawa anay u sheegnay oo isku kalaaseen Umar ibn Abd dab qowlkiisa sariixay ku tahay inuu gaalaysiin qofkii diiday oo macnahaasaba awada waajibyadu waa tiray laakin weediga kaasa ha tala gaalaysiinna annuna qowlka ay ka tarmaan ma yakasa la gaalaysiin ma wana sahaba kusii ku badnaayeen iyo salaf ka kale in aan la gaalaysiin haduu ogol yahay waajibnimad رباع الصحابه اكثر مركز وصوم رمضان رمضانك صومكيس فما رمضان بانك الا صوم اسلامي مضو كودي ما ريكا صلى الله عليه وسلم وحا كسوغن انو ييري حقينا لبا من ايييمaden ولا ملق واي ووبين بوريرaden كور وا ما ماركا ماركي دانا وحان اركا صلى الله عليه وسلم يير وحان اركاي باد فايلاها لغه دلوريي اولالا لاديي اه فايلاها ان بودكاستنا واحد وداك افريقيا جيراي اييودا وقت افريكا لا جادي كوار ميت كي مانتودو اسك افريكا كوار وقت افريكا قور قofka cunasaas سلالة المهمة قلت كوراً هادوه كاو وضعتكوه قد اوحان كهالينا متمتوه متمتوه هادوه كاو وضعتكوه او لا اله الا محمد رسول الله بليه واح اعماله قيران السمعينما لا صلاة نتكمى ولا سكبه إما ولا سوم ولا حج إما ولا جهاد إما ولا ذكر أقر إما ولا قرآن برامة واح عمله ظاهر الله إماما وان سيئت كورا كاس المسلمين طبعاً إجماعي عدوهن آه. لا اله الا الله محمد رسول الله. قال وجيه المسلمين تو دال اجماع يكون. اه اجماع يكون. اجماع ائمه ا قضا را سو رارين امام شافعي يكمن اه ائمه اجماع كو صرا فانه كافر ياه كفر. مر ابو اعماش يو دنك تگی انه كافر ياهي. شرف السلام تيميات من الفتاوى تسكت طلبات 298 صفحه و حكم امام شافعي كسو نقل الى اللتائي شرح اعتقاد اهل السنه والجماعه كسو كالسدقات باللوري سب شدا او غووريدو بايدو امام شافعي كسو نقلنا هو ويان اجماع كسو نقلوا انه كافر يحي قاص و حكم ابي القاسم وحكم عبيد القاسم بن سلام ابي عبيد القاسم بن سلام كتاب الامام ايو كعدينا انه كافر يا وخا كاميدا اجور كتابو شريعه كتابو شريعه ايوا اثناق بين ان اجماعته اهل السنه و الدن سدار اي قوام جزء كلافاد وهي صفحه 611 ك ابن تيميه كاميدا مجموعه الفتاوى وهويان جزء 1492 وخا كاميدا سميد خلال اياسه سديتا يليح رقم ككم لبعثا يتضب شاء الله سلامتين يوئوا يلي ومن الممترئ وحنصر تقلقه وحاكمت أن يكون الرتول مؤمنا إيمانا ثابتا في قلبه إن وقفك يا هاي مؤمن إيمان قلبه سكس بيها وقف بأن الله فرض عليه الصلاة والزكاة والصيام والحج وَيَعيشُ دَهْرَهُ لا يَسْجُدُ لِلَّهِ سَجْدَةً وَلا يَصُومُ مِنْ رَمَضَانَ وَلا يُؤَدِّي الزَّكَاةَ وَلا يَحُجُّ إِلَى الْبَيْتِ هَذَا نَقْصُ أَنْ إِنَّهُ كَوَاجِبِي إِلَهِ السُّجُودِ مَحَلُّ مَرْحَطَةٍ صَوْمُ مَنْ رَمَضَانَ سَكَبَ بِهِ مَحْكِمًا ورا يستر هذا الا ما النفاق في القلب والزندقه عرفتا سكرس صوتك تطق الا النفاق يا زندقه مما هن زندقه وحول الدين قف ودا دينود كليرا لا ما ايمان صحيح ايمان صحيح مايا قف ايمان صحيح هذا الكاسوك يقول لي مدبع الفتاة وها مكلف كالتضباط ليح بقول طوان يكو باركا طف كاسو المسلم ما هو كاسو وكاسو ان وليبا اسحاق النراه ويه ويهو يري طف كاسو مسلم ومرجي اشاك كتري مرجي ادام غشوا كاسا مسائل امام احمد واسحاق النراه حرب الكرماني تاب هالمجلأ kaasu ku sheegay ah in qof ka jiraa qof kaas laa ilaaha illaa muhammad rasuulahi kale ee waajibaadki asagu inuu waajib ku tahay oog laakin an la iimaani ee amaashi ketti qof kaas waa muslim qof ka jiraa waa murji asagoo murji ee in irjaagu waa bidca oo aad oo dalal badan barakaa misalada asna waa muhiim qofkii loobiye mas'ala muhiim ah ayuu الحافظ مراجب اوام محي اقول يرآه جهد اركان الاسلام والشنع على الشيكة من حيث اللي هو قدر الواد جهد جهد واركان سكملت مهنة كو الله بس سببه الله انا لو قدر امين عبدالله عمر لفت حديث كان مركو الشيكة جهد كابل الواد جهد كان الواد جهد كان الواد كانت مر قاسور الجهد وحسنوا جهد وافعي وعمل وناسا ولكن هكذا حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم لكن هناك أركام صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم مركا لبقى الرموط أيان لوضو ضريني أرنتكوب أبو حي الطهي أن الجهاد فرض الكفاية عند جمهور العلماء جهاد كوا فرض الكفاية سيدا علماء الجنبور تود قدام معناه سيدا غاربتا صدق قرأ وفرض العين مقضاتي ليس بفرض عين بقلاف هذه الأركام لكن الأركام كانوا ولقد وفرض ka markasa farqoon iyo marra farqooda iyo marra farqoon soo farqood dhaxay ma farq adu dhaxay weeyo farqiga labaad in al jihad laa yastamiro fiiluhu ila akhir dahi ila qiimuka ay chaafu shaqi wad ahamu marka ugu dambeey wax la gaara manan jeeb bashii ahayn oo waa gorm oo markana is soo dago wa Weetet vasta ila ajajat lifid ja tahol ee tei sellim teid selles. Ent bush meil На see on luел on. Vast se vastu lilyf on sivad näin. Harase üksew teid, see, v tehin saaleh! you märg tead. Üst ei seks maagですね. ȟONEF aast variables! Las politisid SLU tuli sita võib. ujinili watched aad إذن الضقيق العيد نسألو برارو تيهي أحواشك قبل تيهاتك ضدك قبل واجبكو معه صوما إن ضوك واجب تيهاتك واجبكو معه وحن رأى تيهاتك واجبكو معه أو تيهاتك ومعه ليس على الأعمى حرك ولا على الأعرج حرك ولا على المريض حرك لكن صلاة دائية كل أكانتك واجبكوين وحاصلة على كل حال صدع سيد خناني وللأ صدع استراد دائد تيهاتك قبك هبدو يرواج ما هو و مarna wa fartul ayn takidiira o irajiha ku sharcina wa kaf bi jamaa'al muslimin laakin way cimireedhaa duu ogol yahay oo la sameeydiido halka fu ulamaa muslimiinta kamidoo wa garay ma joo taa laakin arkam muslimiinta hanso ganee hanso isku khilaafeen gabadha waxa yiraahda qof alla qof ka tagaa wa gaal gabadha waxa yiraahda ma yahay duu wajimoodi ogol yahay gabad kamid shaati ka sagal marka sadexda فاو دحيده الحديث الرابع حديث كفريا مروي من قالوا رحان عبد الرحمن الله بن مسعود الله عنه ابي عبد الله بن مسعود الله عنه قال عبد الله بن مسعود يروي حدثنا رسول الله رسولك الى الله صلى الله عليه وسلم والحال اي نوى هو الرسولك الصادق مد هو الشيء يقول يحيى المصدوق لو سأغنه روما الله صلى الله عليه وسلم إن أحد في بطن أمي هو يديس ألوشي صلقه سألو كل منه أربعين يومنا فرطن ثم يكون علاقة إنجيرو أخانا ذلك فرطن ثم يكون نطقة أدهلبو أخانا مثل ذلك فرطن ثم يرسل الملأك ملأ الله صديرا فينفقه وقفة فيه دهجيس ويمر على الامر باربع كلمات افركلم بكتب رزقه رزقيس ان قر ان قر واكله ينت نلانا ان قر وعمله عملكيس ان قر وشقي وهو سو شقي من اهل الجنه انه يهي او سعيد وهو اسد شقي من اهل النار انه يهي اي الامر ان قر او سعيد امام اهل الجنه ما يقوله الفول الذي الله ينكبارت نادي جاي يري اندهين قول واحد جراح عبد الله المسعود اسكلي دارت اهي او المتريت كامل لكن قول كاس وحا وين صواب ما محمد صالح الله ينكبارت لا اله مثل هذا حق حق صرا غير الصرب ما هني ان احدكم يدين كمط لا يعمل واعمل فلا بعمل اهل التنه اهل التنه عملك حتى ما يكون اله صنعهاني بينه فقعت هي وبينها جننه الا ذراؤ دود عليه وحسو ددغه الكتاب كتابك وراي لو قراي فيعمل عمل فلا بعمال أهل النار اهل النار عمل كود فيدخلها ونجلا وان حدك مطف من كامل لا يحمل عمل فلا بعمال أهل الجنه أهل الجنه عمل كود حتى ما يكون الاي سنهانين بينه أساغ يو بينا ها نارتا إلا زراع ما الماغنة فياسبقوا واحد عليه كركي يسأل كتاب وكتابك اللواء قري فيعملوا وعملوا فلا بعمل أهل اللي كاننا أهل اللي كاننا عمل كود فيدخلوا هوا رواه البخارية ومسلمة حديثة موريين